وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ يَا وَدُّ الْمُجْرِمُ لَوِ افْتَدَى مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تؤويه ومن فِي الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لضاء نزاعة للشوى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 فَلَا أُكُسِمُ بِرَِّمَشَارِكِ وَْمَغارِبِ إِ لَ قادِرُون عَ أَُّ بَدّ لَ خَيرَم مِنهُم وَمَا نَحنُ بِمَسبْبوقين فَزَرَّهُُمْ يَخُوضُونَ وَيَلْعَبُونَ حَتَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذلك اليوم الذي كان